ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك نظارا مرشى عليه من النوت فأولى لهم قاتل وقول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبطارهم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 وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم